إذا كانت حريه أقوالكم لا طابت لها فلتتسع صدوركم لحريه أفعالنا فالجواب ما ترون لا ما تسمعون ولتذكلنا امهاتنا إن لم نمصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك أبي ووالدتي وجيش فاق مليارة ودون نفوسنا نفسك وعد اليوم كرارة فداك أبي ووالدتي وجيش فاق مليارة ودون نفوسنا نفسك وعد اليوم كرارا وحقك جل يوفى ولم نقربه معشارا بذلت الاله والصحبه لنصر الدين مختارا لنصر الدين مختارا ولولا منة المولى لان ناديت إنذارا لتنذرنا تندرنا اما صرنا حطاما نقحم النار ولولا منة المولى بأن ناديت إن دارا لتنذرنا أماصرنا حطاما نقحم النار فمن آذى الرسول فلم يلله اليوم اضرارا سيدني مرحا غريب ويسقى الموت أطوارا ويصقل الموت أطوارا ومن ينصر رسول الله يرى في الروع صبارا سيبدو نوع معدنه كريح زاد إعصارا ومن ينصر رسول الله يرى في الروع صبارا سيبدو نوع معدنه كريح زاد إعصارا أزف بشارة الخسر لمن قد شد النارا فهم أغروكم وغدان يولل الحق الدبارا يولل الحق الدبارا لتعلم دولة الصلبان أن قد حاز أصفارا سنقسم ظهركم قسما ومهما حدود بُنمارا لتعلم دولة الصلبان أن قد حاز أصفارا سنقسم ظهركم قسما ومهما حدود بُنمارا ستثني عندما ننتهي ليخلي الله أنصارا سنمضي وفق سنتي كرا من زاد إصرارا كرا من زاد إصرارا وأعجب ما رأت عينا يا إنسان صاروا أبقارا فلوك الروث إنكم قطيعته وأقداره وأعجب ما رأت عينا يا إنسان صاروا أبقارا فلوك الروث إنكم قطيعته وأقداره قلوا الأجبال يا جبنا، فقد أشبهتم الفرا، فنحن القاطعون لذا بر برلكفان بر برلكفان أشطارا رسولي عندما يؤذى لذب لعرضه ثارا رسولي قدوتي وله أسم البيت بتارا رسولي عندما يؤذى لذب لعرضه ثارا رسولي قدوتي وله أسم البيت بتارا رسولي رب أبطالا تقاتل ثم أحرارا قرى الله عيني صباح الحشر قرارا صباح الحشر اقرارا, صباح الحشر إقرارا